والتقذو من دونه آل هدى لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضر وولا نفع ولا يملكون موتا ولا حياة ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا افكر افتراه عَلَيْهِ عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملا عليه بكرة وأصيلا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما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 جَنَّاتِ النَّعِيمِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَل لَّكَ قُصُورًا بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَن كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا إِلَّا رَأَتُهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ وَسَمِعُوا لَهَا تَحَدُّثًا وَزَفِيرًا وَإِذَا أُلْقِيَ مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنَيْنِ دَعَا فِيهِنَّ لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ذُبُورًا وَاحِدًا وَدَعُوا ذُبُورًا كَثِيرًا قُلْ أَذَٰلِكَ خَيْرٌ أَمْ الْجَنَّةُ الْقُلْدُ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا لو فيها ما يشاءون قاالدين كان على ربك وعد مسؤول ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضلتم عبادي فيقول أأنتم أضلتم عبادي هؤلاء ذا إمهم ضلوا السبيل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 فَقَدْ كَانَ لَبُوُكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُنَّ صَفْعَ وَلَا نَصْرَ وَمَنْ يَظْلِمُنَّكُمْ نُذِقُهُ عَذَابًا كَبِيرًا وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إلَّا إِنَّهُمْ لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ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 لقد استكبروا في أنفسهم وعتورا كبيرة يوم يرون الملائكة لا بشرائهم مئذ لا بشرائهم مئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة أومئذ خير مستقرا وَأَحْسَنُ مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا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 وقال الذين كفروا لولا نزل عليهم القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجونهم إلى جهنم أولمائك أولئك شر مكانا وأضل سبيلا ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا الهباء إلى القوم الذين تذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا وقوم نوح لما كذب روسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آيا وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وعادا وتمول وأصحاب الرسل وقرونا بين ذلك كثيرا وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نفورا وإذا رأوك إن يدخلونك إلا هزوا هذا الذي بعث الله رسولا إن كاد له ظلنا عن آلهتنا لولا أن عليها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 ألم تر إلى ربك كيف مد الله ولو شاء ألا جعله ساكنا ولو شاء ألا جعله ساتنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ثم قبضناه ليلا قبضين يسيران وهو الذي جعل لكم الليل وَالنَّوْمَ سَمَاتَا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورَا وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ نُوحًا بِثُورًا دَيْنًا يَدِي رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً آمِنًا طَهُورًا لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا وَنَسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا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 فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وطيرا وكان ربك قديرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وَكَانَ الْكَافِرُونَ عَلَى رَبِّهِمْ غَيْرَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا قُلْ مَا, ما أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ ۚ يتخذ إلى ربي سبيلا وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمله وكفى به بذنوب عباده خبيرا <تصفيق> الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرف الرحمن فاسأل به خبيرا وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُسْجِدُوَ الْرَّحْمَانِ قَالُوا وَمَنْ الرَّحْمَانُ أَنَا لِمَا تَهْمُرُنَا وَزَادَهُمُ النُّفُوعُ تَمَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاوَاتِ وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ رَحِيفَةً لِمَنْ أَرَادَ إِيْمَانًا لَكَرَّهُ أَرَادَ شُك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 مستقبوا ومقام، والذين إذا ما أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يرعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق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 فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَنَهُ يَتُوبُ إلَى اللَّهِ مَتَابًا وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُو بِاللَّغُومَ مَرُو كِرَامًا